اللهم إني أشكو إليك وضعي و لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قَالِ يَا مَنْ لَهُ الْغِنى وَرِزْقُهُ السَّجِيدُ در هر مو و او زیر أودعك يا ناصري من الأرض وأجيئ إليك هلل انكبك يا من لك آسريم اني نوقي ذو العرف فلعلك باخع النفسك عذاك عموئر لم يوم بهذا الحديث يا Oh, uh -huh. عسبك أن أطعاب الجزء والوحيم آن روح است که آن I'm okay. روالو شده از و نحن نفقه على السهب أعود إنهم تد يتنى من действий Non ko mo lukanaba wo A onar kom نون قوم Allahu nalla kullu imanu, khalu fakhalu una rab عن الله يكون من تكون لمن دونه امن عقب تو و Ah, ah, ah, همه هلالای قومون تخلو بدمتونی همه هلالای